يصلح لكم أعمالكم ويرفين لكم ذنوبكم ومن يضع الله ونصوله فقد خلز توزا عظيما قال وإن أصدقى الحديث كلام الله وخير هذه هذه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بلعة وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله سبحانه وتعالى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 العلم ونهلة في هذه الدنيا فمن أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا وافتقه للفقه في الدين والعلم الشرعي وذلك فضل الله يرتيه من يشاء في الصحيحين من الحديث أمير المؤمنين معاوية بل أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون بصير جعل الله عز وجل العلماء ورثة الانبياء هؤلاء الانبياء عليهم الصلاه والسلام لن يورثوا دينا من ولد وإنما ورّت علم فمن أقذه فقد أقذ بحظ واجئ بينما كان ميراث سراعنا كان ميراثهم القناقيراً وقنطرة من أمثال والشطة التي غالباً ما تطغي صاحبها وتصده عن سواء السبيل كما قال الله عز وجل كلا إن الإنسان ليضغى قرآه استغناء غير أن ميراث الأنبياء كان العلم هذا العلم الذي يورد مصاحبه التواضع والخشياء المال تحرسه, تحرسه أنّا أيها الإنسان خوفاً من أن يُسرق ولكن العلم يحرسك ويربيك العلم حاكم والمال محكوم ولهذا كان الذي يتصرّف في أموال الناس ينبغي أن يكون حفيظاً أليلاً عالماً كما قال يوسف الستيق قال لعدني على قزائه الأرض إني حفيظ عليم ونهان الله عز وجل أن نعطي المال لمن كان سفيهاً غير عالم ولا عشيداً قال سبحانه ولا تبت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيماً ولا تكن السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يجعل اماما قوم اقراهم لكتاب الله واحفظهم له واعلمهم له وكان يقدم في النحل والتفني احتضر الرجلين كما كان ذلك في غزوه احد فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع في القبر الواهر الرجلين والثلاثة ويجعل أعفرهم وأعلمهم أول من يتفن ويدخل القبر وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أمير القوم وحاكمهم وقضيهم أعلمهم بكتاب الله سبحانه روى مصدم في الصحيح من حبيث نافع بن عبد الحارف الفزاعي وكان لرمر على مكة لقيه في رسفان مكان بين مكة والمدينة فقال له رمر من استخلفت على أهل مكة فقال استخلفت عليهم إذن ألزى مولا لنا عبيد لنا فقال رمر استخلفت عليهم مولا من المواليد فقال نافع إنه قارب لكتاب الله عالم بالفارق يعني بعلم المواليد فقال عمر رضي الله عنه أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذوى الله عز وجل هذه المنسلة منسلة قادم النبيين وأفضل المرسلين إلا بعلمه وفشيته كما قال صلى الله عليه وسلم أما إني لأعلم خلق الله وأتقاكم له وأخشى وما رفع الله عز وجل آدم وأمر الملائكة أن يسجدوا له إكراما وتعظيما إلا بعلمه قال عز وجل وعندما آدم الأسماء كلها ثم أعرضهم على الملاذكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وجعل الله سبحانه وتعالى إبراهيم قليلا له لحجته وكفرة علمه كما قال سبحانه وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات ممن نشاه إن ربك حكيم عليم ويوسف الصديق عليه الصلاة والسلام نجا من حبس الدنيا بعد قطل الله عز وجل بسبب تأويله ذا الرؤيا وعلمه البهار قال عز وجل وكذلك مكمنا ليوسف في الأرض وليعلمه من تأويل الأحاديث والله غالق على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمونه وقال سبحانه وتعالى في نفس السوى حاكياً عن يوسف نرفع درجات من نشاء وفوق أولي في علم علينا فلا يسلو الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتبذر أولو الألباب وما أجلس عرض الله بن عباس في مجلس عمر مع الأشياء البدريين من الصحابة إلا علمه بكتاب الله سبحانه فالله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين وما جعل الإمام مالكاً رحمه الله كعالى يذكر بلسان صدق في الآخرين إلا علمه بكتاب الله وبسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كانت العلم العظيمة عند الله سبحانه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه عز وجل علما نافعا ولسما طيبا وعملا متقبلا قال عز وجل فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وعنه وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما قال الإمام قتالة رحمه الله لو اكتفى أحد من العلم نكتفى نبي الله موسى عليه الصلاه والسلام ولم يمر لي الخطر هل اتبعك على ان تعلمني مما علم ترشد وكفى بهذا شرك الدعين ان امر الله عز وجل الانبياء باستزاله من ان العلم الشرعي يجعل العلم حق في علم العال ولو كره نفسه فهذا الحجاج الرجل السفاه المعروف قال لقالد ابن صفوان من سيد أهل البصرة فقال له قالد إنه الحسن ويعني بذلك الحسن البصري فقال الحجاج وكيف ذلك وهو مولى وهو عبيل فقال قالد احتاج الناس إليه في دينهم واستغنى عنه في دنياه فقال الحجاج هذا والسدد والقلب حقا والحق ما شهدت به فعدا وقال سفيان بن عيينة أرفع الناس منزلة عند الله عز وجل من كان بينك وبين الله يعني بذلك الأنبياء والعلماء إن الله عز وجل طلب المثل في القرآن الكريم بالحيوان وخصد أعضها لذكره إذ تمايزت به عن غيرها من الدواب والأنعام في سورة في النمل قال الله عز وجل عن سليمان وجنوده حتى إذا اتوا حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نملة قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحق منكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فقد كانت رياسة هذه النملة على غيرها بسبب أنها علمت مسألة واحدة ليست عند غيرها من النب وهي قوله وهم لا يشعرون فكأنها قالت إن سليمان عليه السلام معصور إن سليمان عليه السلام معصور والمعصور لا يدوز منه إذا مترد فلو حطركم لكان ذلك على سبيل السهل والنسياد لأنه لا يعلم حالكم فنزهت هذه النملة نزهت الأنبياء عن تلك المعصية فاستحقت الرياسة العامة التامة وفي نفس سورة ذكر الله عز وجل قصة الهدهد صاحب سليمان هذا الطائر الصغير الطعيف تكنم في مجلس سليمان الذي كان قد توعده بالذبع والتعليم فلولا أن الهدهد قال أحبت بما لم تحت به وجدتك من سبأ بندل يقين لولا أنه قال هذا الكلام لكان طعاما حليذا مشويا قال ابن القيم ولذلك كان الرجل الساقق إذا تعلم العلم صار نافذ القول مسموعا عند السلاقين وما ذلك إلا ببركة العلم وهذا عيوان ثالث قد ذكر في القرآن بصريح اسمه وهو قال عز وجل فمثله كمثل الكلب إن تحفر عليه ينهب أو تضربه ينهب وقال في سورة الجهب وكلبهم باسق في وصيدة فرق الله سبحانه وتعالى في الكلب بين المعلم وغير المعلم فأباع صيد الكلب المعلم إذا أرسله سيده وذكر اسم الله عليه فصارت صيد هذا الكلب المعلم صار صينه طاهرا وما ذلك إلا ببركه العلم قال عز وجل يسالونك ماذا احل لهم قل حل لهم الطيبات وما علمت من الجوارح مكلين تعلمونهن مما عند ربكم طكلو مما ذكر اسم الله فكلو مما ذكر اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الهساب أقول الذين تسمعون وأستغفر الله لي ولهم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليوثره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إذا الله وحده لا شريك له يقرار به ونوحيدا وأشهد أن محمد العبد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مزيداً أما بعد إن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وأن نعطيهم حقهم وهذا دليل وأمارة على إجلال الله سبحانه وتعالى وتعظيمه رواءه داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن من إجلال الله تعالى إن من تعظيم الإنسان لربه إكرام بالشيمة المسلم والسلطان المقصطة وحامل القرآن غير الغار فيه والجنف عنه وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف بعالمنا قبرة فهم هذا الأمر أهل القرور مفطلة فبوأوا العالم منزلة لا يبلغها ملك ولا سلطان فهذا ابن عباس رضي الله عنه كان ينام عند عتبة زيته ثابت عند مدخل بيته حتى إذا طرت سأله عن مسائل في العلم فقال له زيته ثابت أتفعل هذا وأنت بن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو طلبتنا لأتيناك فقال ابن عباس هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا فبلغ الأمر بابن عباس أن أصبح عالم هذه الأمة وترجمان القرآن وحقرها وبحاها حتى إلا أن, أن يرى منين عمر رضي الله عنه وعرضاه كان يقربه ويستفسيه عما أشكل عليه فقال العباس لابنه عبد الله بن عباس يا بني إني رأيت عمر يقربك ويذنيك منه فاحفظ عليه ثلاثة لا تفشي له سراً ولا تفر الضحك أمامه ولا تغتابن عنه أحداً وهذا ذلك بالأنس عالم المدينة بلغ الأمر بعلماء المدينة أنهم كانوا لا يجيبون عما سئل عنه إذا كان الإمام مالك بالمدينة وكانوا يقولون أين سا ومالك في المدينة وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمدعه في مجلس أبي بكر وهو قارب فقال له عمر أما تستحيي هذا أما تستحيي أن تذكر خضيبتي في مجلس أبي بكر الصديق وهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان جالسا ونغرا على بغرته فجاء الإمام أحمد رحمه الله تعالى يستفتير ويسأله فقال له رجل قال رجل للإمام أحمد يا أبع الله إلى متى هذا التفجير للإمام الشافعين إلى متى يبلغ بك هذا الاحترام فقال الإمام أحمد إذا أردت فرخة فانزم فانب البغلة إذا أردت فرخة فعليك للشافعين وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى مريضا عليلا يئهن فقال له رجل إن ضاروساً يليمالي يقول إن الملائكة تكتب كل شيء حتى أنين المريض فكفت إمام أحمد عن الأمير احتراماً وتوقيراً لقول طاووس اليمالي حتى فرجت روحه رحمه الله والأمثلة أكثر من أن تحصر والنبيب تكفيه الإشارة في مقابل هذا فقد شدد السلف الأولون على من طعل في علماء الأمة المدافعين عنها قال الإمام أحمد رحمه الله لحوم العلماء بصمومة من شمّلها ملضة ومن أكلها مات وقال الإمام بن عساكر رحمه الله اعلم وفّق لله وإياك لما الظاكف وجعلني وإياك ممن يتقيه حقا الظاكف أن لحوم العلماء بصمومة وأن عابة الله في هدههم تغصهم معلومة وأن من تكلم في العلماء بالسلف والنقص إذ فلاه الله عز وجد قبل موته بموت القلب وقال مجاهد بن في تلميذ عبد الله عباس رضي الله عنه إن من تكلم في العلماء بسوء فإنما يقعر في ميرات الأنبياء ومن قعر في ميرات الأنبياء فقطع في دين الإسلام وأراده بسوء فاعتبروا يا أولي الأمصار وفي الحادثة المشهورة والقصة المعلومة لديكم لإيمان ذلك الهجرة مالك بن آس رحمه الله أن رجل من سأله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فعلى مالكة الرمضاء يعني أن مالكا رحمه الله تعالى تصبب عارفا ثم قال الاسدواء معنوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا صاحب بدعة فأمر رجالا فأخرجوه من المسجد غيرة على الدين من أن يطعن فيه جاهل أو يجادل فيه مجادل وهكذا كان نماغ مالك رحمة الله كان شديدا على أهل الأهواء والطاعين في أهل العلم وهذا ألي المؤمنين عمر المخطاب رضي الله عنه جاءه صبيب بن عسف اليمنين يسأله عن المتشابه في القرآن الكريم ابتغاء الفتلة وابتغاء تأوينه فلهاه عن ذلك عمر فأبى فأعد له عراجين النغير فلما دخل عليه جالس وقال له من أنت فقال أنا عبد الله صبير. فقال عمر ألا عبد الله عمر وأومأ عليه فجعل يضربه بتلك العراجين فما زال يضربه على رأسه حتى شجه وجعل الدم يسيل على وجهه فقال صبيب حزكك يا أمير المكملين فقد والله ذهب الدم يأجله في رأسه وكان بعد ذلك يقول أدب للرجل الصالح أدب للرجل الصالح إن من علامات الساعة لن تكون سنوات خداعات يؤمن فيها الخائط ويخول فيها الأمين وينطق فيها الرويضغة قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن الرويضغة يا رسول الله فقال الرجل التافر الرجل التافر يتكلم في أمر العامة فتجد الواعد منه رقسا في الجهالة يفتي بغير علمه فيضل ويضل يتكلم في جبال من أهل العلم ولكن لا يضر إلا نفسه الأمارات بالسوء يا ناطح الجبل العالي ليكلمه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل أشفق على رأسك لا تشفق على الجبل قال الأربعاء من الرازي رحمه الله تعالى من علامة أهل البدع الوقيع في أهل الأطر وقال الإمام أكو عثمان الصابوني وعلامات أهل البدع على أهلها بادية طاهرة وأظهر آياتهم وعلاماتهم جدة عاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك احتقارهم واستخفافهم لها سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يقول في أهل الحديث أنهم قوموا أحمد وهو ينفض الطراب من ينيه ويقول زنديق زنديق زنديق وإن تعجب فعجب من النملة الصغيرة التي تستغفر للعالم وكذلك الحوت في البحر والطير في الجو كل هؤلاء يستغفرون للعالم ويدكرونه بحسن ثم يأتي لجع بن نجع أجهل من عمار أهله يطلق لسانه على رجاله باعوا أنفسهم وأوقاتهم لباع فصنّفوا التصنيف وأطبأ الله عز وجل به الكتنا عظيمة وما ذلك إلا بالله خالف تعرف ولكن الله سبحانه وتعالى يمهل للطائر حتى إذا أخذه للمفرخ ومن يوهل الله فما من مكرم من يوهل الله فما إِنَّ الله يفعل مَا يَشَاءَ أيها المسلمون إن هؤلاء الطاعرين في أئمة المسلمين أعب بالسجل من أصحاب الجرائم وذلك أنهم يفسدون على الناس دينهم الذي هو عزمة أمرهم وقدوتهم في ذلك قدوة هؤلاء الطاعرين في ذلك ذُرْخُ ذل وإصِرَفُ التَّمِيمِين الذي قال بالنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد فإنك لم تعدل وأسوأهم كذلك عبد الله المسابة اليهودين الذي طعل في عثمان رضي الله عنه حتى وصل الأمر بهؤلاء الضمان إلى أن قتلوه رضي الله عنه أرضاه فالله أكملنا نفرأ إليك مما يقوله هؤلاء الجهلة اللهم إن كان ما قالوه سمعة ورياء وفقرا فأقل أعبار وأطل فقرهم وعرّقهم للفتن اللهم أجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن سبحان الله وبحبك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك